أَينَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عن سبيل الله وَيَصُدُّونَ عن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم والعزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي سكِم فاطر السماوات فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر سلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يغن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوك ويصبرن على ما آذيتمونا وعلى تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من استفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرب كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك لفضيله <تصفيق> الدكتور You Hello. إني كفرت بما أشركت أصلها ثابت خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت يثبت الله ال ويفعل الله ما يشاء جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة, الصلاة وينفعوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض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 وسخر لكم الشمس والقمر دايبين، وسخر لكم الليل والنام، وسخر كل ما سألتموه وأتاكم من كل ما قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب ان اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل أفئذة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم وما يخفى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي, لي ولوالدي وللمؤمنين نغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن ما اشتركوا في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 الله مخلف وعده رسولا إن وترى المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم